نعم المصحف اللي أراد به الاوراق الأوراق هذا ما يجوز لان هذا مخلوق نعم, نعم أكثر من سائل الشيخ أسألونا عن حكم جمع قصر صلاة العصر مع صلاة الجمعة جمع قصر ااا قصر هذا آآ قصر, قصر أيه الخطأ جمع قصر أهو من من قصر <تصفيق> جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة جمع صلاة العصر إلى الجمعة لا يجوز ليش? لان السنة انما وردت في الجمع بين الظهر والعصر. وصلاة الجمعة ليست ظهرا بالاتفاق. وتخالف الظهر في اكثر من عشرين مسألة. تخالفها. نعم فمثلا صلاة الجمعة كم? وظهر. صلاة الجمعة يشهر فيها بالقراءه والظهر لا سلاة الجمعة لابد أن يجتمع الناس في مكان واحد وصلاه الظهر كل قوم في أحيائهم سلاة الجمعة لابد أن يغتسل الإنسان لها يجب على كل من أراد أن يحصل الجمعه أن يغتسل وجوبا والظهر لا يجب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 لكن الجمعة ما تكون إلا في الوقت. صلاه الصلاة الظهر إذا فاتت الإنسان قضاها صلاة الجمعة لا يقضيها. إذا فاته وصلى ظهرا. صلاة الجمعة لا بد لها من عدد معين. إما ثلاثة أو اثناعشر أو أربعة أربعون أو غير ذلك من العدد وصلاة الظهر لا يشتغله هذا العدد.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 فإنه يصلي يعيدها أربعا وإن كان مسافرا فإنه يعيدها ركعتين لأنه يوجد بعض المسافرين مثل يصلي في مكة الجمعة وهو ويوجد ان يسافر فيصلي معها العصر أو في المسجد النبوي يصلي الجمعة ويصلي مع العصر لأنه مسافر هذا غلط يقول إذا صلي الجمعة وصلي العصر إذا دخل وقتها في إذنك في مسيرك وهذه مسألة يعني يجب الرجوع في هذا إلى العلماء موضو الواحد على كيفه يقيس على كيفه ويصلي على كيفه يجب يرجع للعلماء وينظر إلى النصوص ومذللاتها ونقتصر على هذا نقتصر على هذا لأن في الناس إيش سرويس لا بأس بها هذا من الطويلة والقصيرة لكن البنطلون لا تلبسه المرأة أنت تقول السراويل يا جماعة شبه الكلام هذا ثم بكرة يره يقول يقول قال ابن عاتيني استرويل حرام أعوذ بالله البنطلون لا تلبسه المرأة لأنه تشبه بالرجال هذا من خصائص اللبس الرجال حتى عند الزوج ونحن لو فتحنا البنطلون الآن وقال سبن السادق ورابت الآن ألبس بنطلون واسع وفضفاض ومدري إيش يقول هذا طيب لكن أيام يسيره ثم يكون بنطلون ضيق أيام يسيره يكون البنطلون من جنس الجلد لأن فيه أعلام قماش نعم مثل الجلد تماما فيه أعلام شراب باع بالسوق. مثل الجلد تماما تاتي المرأة بعديا في بنطلون لونه لا لون الجلد وضيق وتمشي بين النساء وكأنها عارية تماما فإذا نقول المسألة مبني على التشبه الرجال وعلى امر آخر وهو سد الزرائع لأن سد الزرائع أمر مطلوب للشرع ثم عندما إن النسان يعني يتكدر ويضيق صدره إذا رأى الناس يتلقفون كل وارد من الغير الناس الآن بداوا يتلقفون كل وارد تلقى بعض النساء كل امراه اخذت جميع البردات تعرفون بردات البردة البردة عبارة عن مجلة أزياء مجلة أزياء كل امراه تجيبها هذه المجلات لأجي أن تتخذ من نفسها أن تتقذ لنفسها من هذه الألبسة لا سمع هذا غلط يجب أن نبقى على ديننا عقيدة وعبادة وتخلقا كيف نعشق كل وارد ما صحيح هذا الآن بدأوا حتى بالاسماء حتى الأسماء أسماء النساء خاصة ضاقت الدنيا في الأسماء بدأوا يتم بأي اسم كان اسم كفار اسم شيوعيين اي اسم هاتفس هم بس يخالف الاسماء القديمه مرحبا به واهلا هذا غلط ايضا انا ارى ان الشعب المسلم يحافظ على عاداته ما لم ترد عاده غير محرمه انفع من عادته التي هو عليها فحينئذ اذن يبيح المصالح لكن ما دام المثل سواء فبقاء الانسان على عادته اضبط لنفسه واحفظ لدينه واعز لشخصيته لان الانسان اذا اقتدى بالغير يشعر بنفسه انه, إيش؟ أنه دونه والغير الاخر الذي اقتدى به يشعر بنفسه انه فوقه واعلى منه. ونسال الله ان ياتينا واياكم صادق مستقيم ولنقتصر على هذا والى اللقاء ان شاء الله بعد ذات القيام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بالدروس يا شيخ يعني موضوع العمرة قصده